مولاي شطر مليم ب س الله ا ل ر ن ا ل ر رب العالمين, <مستقى> ال <باقي> رب العالمين> <أم> 「今日も」<音声> h o u م و س و ع و النابلسي للعلوم الاسلاميه I'm sorry. 「そして」<音声> I'm g o n g to go to bed. 「なりたい」 Thank、you しかし、私たちはこ you Roger. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Me.